بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي الوجه الأول يبدأ حالا القصيدة السابعة عشرة وقال يمده إسحاق بن إبراهيم ابن مصحب البيت الأول كل الأمير الذي قد نال ما طلب ورد من سالف المعروف ما ذهب حاشية رواية البيت في سين كل الأمير تجد للقول مضطرب وتلقى فيك نفيه السهل والرحب انتهت الحاشية الأول من البسيط والقافية متراكب اي قد اعاد من المعروف ما قد درس البيت الثاني من نال من سؤدد زاك حاشية ضاء ويروى من سؤدد باق وهذا البيت والابيات الاربعات التالية له لم ترت في سين انتهت الحاشية ومن حسب ما حسب واصفه من وصفه حسبا عين من بدل من الامير وينتهي الكلام عند قوله ما حسب واصفه من وصفه كما يقال حسبك من فضل فلان وتسكت ويكون الكلام تاما ثم نصب حسبا على التفسير اي وصف حسب هذا الرجل حسب لواصفه فالشعراء يفتخرون بمتحه البيت الثالث إذا المكارم عقت واستخف بها أضحى الندى والسدى أم له وأبى أي إذا عقت المكارم واستخف بها أي رفضوها فإنه يضرها كبر الأم والأبي والسدى والندى متقاربان وربما فرق أصحاب النقل بينهما وقال بعضهم الندى ما لم يكن فوق الأرض والسدى ما وقع على التراب وقيل السدى ما أصاب الروض والشجر من الندى وقيل بل هو ما سقط بالليل ثم نقل ذلك إلى صفة الرجل ومتحه وهذه الاقوال متشابهة متقاربة البيت الرابع طرد الصيوف به في الروع منتصرا ويغضب الدين والدنيا اذا غضب البيت الخامس في مصعبيين ما لاقوا مريض ربا للملك إلا أصاروا خده تربا مصعب من أولاد عبد الله بن طاهر البيت السادس كأنهم وقلنس البيض فوقهم يوم الهياج بذور قلنست شهبا قلنس أراد جمع قلنسوه فلما حلفت الهاء ووقعت الواو طرفا وقبلها ضمة قلبت إليا ومن قال قل نسيه في الواحد قال قل نس في الجمع ولما بنى الفعل من القلنسوه قال قل نس فأثبت النون وفعن بناء قليل إلا أنه يجوز أن يشبه بقولهم تمسكن الرجل فظنت الميم أصلية وكذلك النون في قلنسوة جعلت كالأصلي والأصل قلس قال الشيخ يجوز قلنس البيض وقلنسي البيض جميعا فقلنس جنس قلنسوة إثل تمر وطمر وأما قلنسي فهو في الأصل قلنسوة بالواو وحذفوا الهاء ولما حذفوها ربوها الى قلنس لان يكون اسم في اخره او قبلها ضمه البيت السابع فداء نعلك سين فدا لنعلك انتهت الحاشية معطا حظ مكرمة اصغى الى المطل حتى باع ما وهبا أن يفديك من ممكن من العطاء وفعل المكارم فوعد وأحوج السائل بالموعود إلى الترداد إليه بمطله إياه حتى إذا أنجز وعده صار ما أعطاه مبيعا لاهبة لأن الآخذ كأنه أخذه عوضا عما لحقه من التعب لا أنه متبرع عليه به لا أنه متبرع عليه به البيت الثامن إني وإن كان قوم ما لهم سبب إلا قضاء كفاهم دوني السبب حاشيه روايته في سين إني وإن كان قومي ما لهم سبب رموا بصنع كفاهم عندك السبب انتهت الحاشية يقول أنا تسببت إليك بأسباب ومواد وهؤلاء ما لهم سبب سوى القضاء الذي كفاهم السبب دوني البيت التاسع وكنت أعلم علما لا كفاء له أن ليس كل قطار ينبت العشبة حاشية لم يرد هذا البيت الذي يليه في سين انتهت الحاشية لا كفاء له أي لا له أي أعلم أن كل مطر لا ينبت العشب وقطار جمع قطر البيت العاشر وربما عدلت كف الكريم عن القوم الحضور ونالت معشرا غيبا حاشية قال الصلي ويروى عن النصح المقيم ونالت حسدا غيب انتهت الحاشية البيت الحادي عشر لمضمر غلة تخبو فيضرمها حاشية سين في القلب يضرمها انتهت الحاشية اني سبقت ويعطى غيري القصب البيت الحادي عشر شرحه اي انا مضمر غلة تسكن احيانا ثم يضرمها علمي اني سبقت ويعطى غيري قصبة السبقة والغلة ما يجده الرجل في صدره من غيظ او حزن او او عطش وكانوا إذا أرسلوا الخيل في السباق أقاموا رجلا عند الغاية معه قصبة أو قصبات معلمة فيعطي السابق قصبته ثم كذلك الذي يجيء بعده ويقولون جواد مقصب أن يعطى صاحبه قصبة السبق قال الراجز جاريت منه تيجانا مهذبة حاشية فرست تيحان شديد الجري وأهذب الفرس في عدوه أسرع تاتي الحاشية جاريت منه تيحانا مهذبة فأعضد بفيك جندلا وأخلبا وعضت بفيك جندلا واثلبا قد ضرك السبق وحاز القصب البيت الثاني عشر ونادب رفعة قد كنت املها لديك لا فضة أبكي ولا ذهب حاشية بعد ابكي نيم ولام ودال وضاء ابغي انتات الحاشية ويروى ونادب رفع قدر كنت آمله حاشعه هي رواية لام وميم وضاء ودال وبهامش ضاء رواية الأصل ولم يرد هذا البيت في سين انتهت الحاشية البيت الثالث عشر أدعوك دعوة مظلوم وسيلته إن لم تكن بي رحيما فارحم الأدب حاشية تنتهي القصيدة عند هذا البيت في سين وميم ولام وضاء وبهامش ميم قال وفي نسخة ثم روى الأبيات الثلاثة التالية ورواية هذا البيت في سين إن أنت لم تك عدل الجود منصفه لم نرج بعدك خلقا ينصف الأدب والبيت بهذه الرواية في دال وهأباء انتهت الحاشية البيت الرابع عشر احفظ وسائل شعر فيك ما ذهبت خواطف البرق إلا دون ما ذهب وسائل جمع وسيلة وهي ما يتقرب به إلى الإنسان يقال وسلاء يسلوا وسلن البيت الخامس عشر يغدون مغتربات في البلاد فما يزلن يؤنسن في الآفاق مغتربا البيت السادس عشر ولا تضعها فما في الأرض أحسن من نظم القواف إذا ما صادفت حسبا القصودة الثامنة عشر وقال يندح محمد بن عبد الملك الزيات البيت الأول قد نابت لجزع من أروية النوب واستحقبت جدة من ربعها الحقب الأول من البسيط والقافية متراكب أروية اسم امرأة أروية اسم امرأة سميت بالواحدة من الأراوي وهي أنثى العول وقوله من أروية فيه حذ كأنه قال من منازل أروية أو من أجزاعها أو نحو ذلك ليصح دخول من إذ كانت للطبعيض وقوله استحقبت جدة هو مأخوذ من الحقيبة وهو ما يكون وراء رحل رجل الراكب فإذا جعل خلفه شيئا قيل استحقبه واحتقبه وهذا هاهنا مستعار يريد أن الحقبة قد أذهبت بجدة هذا الرب فكأنها جعلته في حقائبها لأن الإنسان إذا جعل الشيء في حقيبته فقد استبد به البيت الثاني ألوى بصبرك إخلاق اللوى وهفى بلبك الشوق لما أقفر اللبب يقال ألوى بالشيء إذا ذهب به وألوى الضهر بالقوم إذا أهلكهم واللوى مسترق الرمل واللبب نحو ذلك وربما قالوا اللبب مقدم الكثيب وقد يعبرون عن اللوى واللبب قطع الرمل وذلك كله متقارب في الحقيقة وهفا طارا البيت الثالث خفت حاشية في ضاء وفي نسخة جفت بالخاء والجيم والأول أكثر في النسخ انتهت الحاشية دموعك في إثر الحبيب حاشية سين وضاء الخليط انتهت الحاشية لدن خفت من الكثب القطبان والكثب حاشية ضاء ويروى الكثبان والقضب انتهت الحاشية خفت دموعك في اثر الحبيب لدن خفت من الكثب القطبان والكثب عين اصل الخفوف من قولهم خف القوم اذا ارتحلوا وهو راجع الى الخفة التي هي ضد الثقل الا انهم يفرقون بالمصادر بين الافعال التي أصلها واحد في الاشتقاق فيقولون خف الشيء خفة إذا كان خفيف الزنة وخف القوم خفوفا إذا ارتحلوا وخف في حاجته إذا أسرع وقوله خف الدموع إذا شئت كان من الإسراع وإن شئت كان من الخفوف الذي هو الارتحال كأنها تبعتهم أي سالت في إثرهم وقوله لب أي عند وأضافها إلى الجملة لأنه جعلها واقعة على الحين وأسماء الزمان تضاف إلى الجمل والكثب الأولى جمو كثيب من الرمل والكثب الثانية مراد بها أرداف النساء لأنها تشبه بالكثب فحذف التشبيه والقدان أراد بها القدود على ترك آلة التشبيه أيضا البيت الرابع من كل منكورة ذاب النعيم لها ذوب الغمام فمنهل ومنسكب حاشية بعد كلمة ذوبة هائسين حيف الغمام انتهت الحاشية منكورة مطوية الخلق مكرها إذا لواها وقيل منكورة ناعمة البيت الخامس أطاعها الحسن وانحط الشباب على فؤادها حاشية لا موسين على قوامها انتهت الحاشية وجرد في روحها النسب حاشية بعد روحها في وصفها انتهت الحاشية انحط الشباب على فؤادها اي هي حية الفؤاد عين والنسب جمع نسبة وهي مثل النسيب من الشعر والنسيب مثل الغزل والمعنى أن النسيب يقال فيها ويجوز أن يعني أن مروحها من رطفها كأن النسيب جرى فيها حاشيا جاء في ضاء قال الآمدي في الموازنة قوله أطاعها الحسن من أبياته التي يسأل الناس عنها فقوله أطاعها الحسن من قول بشار كما اشتهت خلقت حتى اذا اعتدلت تمت قواما فلا طول ولا قصر وقول ابي نواس خليت والحسن تأخذه تنتفي منه وتنتخب خليت والحسن تأخذه تنتقي منه وتنتخب فانتقت منه طرائفه واستزادت بعض ما تهبوا وقوله وانحط الشباب على فؤادها يريد الذكاء والتيقظ وقوله وجرت في روحها النسب هي ان يقال خفيفة الروح او عذبة الروح ونحو هذا كذا فسره الشيوخ بعد ان جرى في ذلك خوض طويل وقال الآمدي في الأبيات المفردة ما زال المتذاكرون بشعر هذا الرجل يفيضون في تفسير هذا البيت فلا يصح له معنى إلا بالحدث والظن وأقرب ما سمعت في قوله وانحط الشباب على فؤادها أي مالت جهاته إليه كأنه يريد زكاره زكاها وصرعة نموها وقوله جرت في روحها النسب هي أن يقال خفيفة الروح وقال ابن المستوفى أخذه من قول يزيد بن التفرية جرى فوقها زهو الشباب وباشرت نعيم الليالي في الرخاء من الحقب انتهت الحاشية البيت الثالث لم أنسها وصروف البين تظلمها ولا معول إلا الواكف السرب المعول من قولهم عولت عليه في الأمر إذا حملت أمرك عليه وهو مأخوض من عالني الأمر إذا أثقلني عين يقول ليس لهذه الضاعنة تعويل إلا على الدمع ويحتمل أن يعني نفسه أو يعني نفسه بالبكاء أو يدعي أنهما جميعا عولا على البكاء البيت السابع أدنت نقابا على الخدين وانتسبت حاشية ب وانتصبت انتات الحاشية للناظرين بقد ليس ينتسب حاش يمين ولام وسين وضاء وهأباء ليس ينتقب انتهت الحاش يقول استطرت بالنقاب لألا تعرف فعرفت بقدها أي لما رأوا قدها قيل هذه فلانة لأنها معروفة بحسن القوام والجمال البيت الثامن ولو تبسم عجن الطرف في برد وفي أقاح سقطها الخمر والضرب عجن أي كررنا ورددنا وتشبه الأسنان بنور الأقاح في بياضه وصغره ولطافته ومائه البيت التاسع من شكله الدر في رصف النظام ومن حاشية بعد رصف هابا في نظم رجمان انتهت الحاشية صفاته الفتنتان حاشية سين الأطيبان وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية الظلم والشنب ومن شكله من شكله أي ضربه صاب يقول صفة خلق أسنانها كالدر في صفائه واتساق نظمه وصفتها أنها بها الشنب وهو برد وعذوبة وقيل الشنب حدة الثغر والظلم ماء الأسنان صفائها البيت العاشر كانت لنا ملعبا حاشية ميم وهاءباء لعبا انتهت الحاشية نلهو بزخرفه وقد ينفس عن جد الفتى اللعب كل شيء حسن يسمى زخرفا ويقال للذهب زخرف وكذلك لغرور الدنيا وخديعتها البيت الحادي عشر وعاذل هاج لي باللوم مأربة حاشية قال الصلي ويروى مأدبة انتات الحاشية باتت عليها هموم النفس تستخب وهموم الصدر حاشية هي رواية صاد وجاءت في هأباء وهأنون انتات الحاشية المأربة والمأربة الحاجة البيت الثاني عشر لما أطال ارتجال العذل قلت له الحزم يثني خطوب الدهر للخطب فقطع ألف الوصل في أول النصف الثاني من البيت إذ كان ما قبله موضع وقفٍ لأنه قال قلت له ثم ابتدأ بأول الكلام المحكي وهذا كما قال الأعشى فشك غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري حاشي الدوان صفحة 127 والرواية فيه فشك غير قليل ثم قال له اذبح هديك اني مانع جاري انتهت الحاشية وقوله ارتجال العذل يقال لكل من انشأ كلاما من غير ان يفكر فيه قد ارتجله ارتجالا حاشية جاء فيضاء قال الامدي قوله الحزم يثني خطوب الظهر ليس بواجب قاطع على كل حال ولو كان ذلك كذلك لما رأيت حازما قط يصيبه من الظهر ما يكره ولكن لما كان الحزم يفعل ذلك الصلح أن يذكره انتهت الحاشية البيت الثالث عشر لم يجتمع قط في مصر ولا طرف حاشية سين ولا بلد انتات الحاشية محمد بن ابي مروان والنوب لم يجتمع قد في مصر ولا طرف محمد بن ابي مروان والنوب البيت الرابع عشر لي من أبي جعفر آخية سبب إن تبقى يطلب إلى معروفي السبب أصل الآخية أن يدفن حبل في التراب ثم تخرج منه عروة فيشد فيها الفرس يقولون آخيت آخية ثم كثر ذلك حتى قالوا لي عنده آخية أي شيء أعتمد عليه من ود أو خدمة وربما قالوا الآخية ما حول البناء وهذا على الاتساع والمجاز يقول إذا بقيت لي هذه الآخية فإني أستغني حتى أفضل على الناس فيتوسل إلي بوسائل البيت الخامس عشر صحت فما يتمارى من تأملها من نحونا إله في أنها نسب حاشية بعد من كلمة نحوي مين ولام من وجهنا إله سين وضاء من فرطنا إله ويروى من فيضنا إله وذكر فيضاء هذه الروايات وزاد عليها قوله وفي نسخة من نجح تأميله ومن نحو تأميله انتهت الحاشية أي لا يشك فيها أحد أنها نسب ليس بسبب ومثله حتى يكون عزيزا في نفوسهم لا يعلم الجار فيهم انه الجار البيت السابس عشر امت نداه بي العيس التي شهدت لها الصرى والفياف انها نجب البيت السابع عشر هم صرى ثم اضحى همة امما اضحى طرجاء وأمست وهي لي نشب يقول بيت في هم وأصبحت في همة وأضحيت في أمل وأمسيت في مال ورواية المرزوق راحت رجاء وأمست وهي لي نشب حاشية جاء في ضاء قال المرزوقي ومما جنى عليه قوله هم صرى ثم أضحى همه هم صرى ثم أضحى همه أمما أضحت رجاء وأمست وهي لي نشب هكذا رواه بعض المدعين لهذا الشعر يشير بذلك إلى الصولي لأنها روايته ولأنه شرحه كما يذكره المرزوقي بحرفه وذكر أن المعنى كنت مهتما في الليل فأسريت إلى هذا المندوح فأصبحت وهمي قد صار همة ثم أضحيت وقد صارت الهمة رجاء ثم أمسيت وقد لقيته وهي نشب أيمال قال أبو علي هذا البيت إذا تأملت تقاسيمه تبينت حسنها واستقامتها لكنه بدل والرواية صحيحة راح رجاءا وأمست وهي لي نشب فانظر كيف نقل الهم وهو مصدر هممت أو واحد الهموم في معارضه واختلاف أحواله في أطراف ليله ونهاره وكيف عقب الصرى بالإضحاء والرواح بالإمساء وكما جعل الهم همة هاهنا عكسه في موضع آخر لما مخط الأمانية التي احتلبوا عادت هموما وكانت قبلها همما واستعارة المخض لإقترانه بالحلب في الأماني أحسن منه في قوله حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب وإن كان يحسنه ثم ذكر الزبدة معه أيضا فأما المصراع الثاني فقد أعاد معناه في موضع آخر فقال فتواردتك وإنها لرسائل وصدرنا عنك وإنها لفوائد انتهت الحاشية البيت الثامن عشر أعطى ونطفط وجهي في قرارتها تصونها الوجنات الغضة القشب أي أعطاني قبل المسألة لأن المسألة تذهب ماء الوجه أي لم يخلق وجهي بسؤال فوجه غب جديد والنطفة الماء القليل استعاره لماء الوجه والقرارة المطمئن من الأرض يقولون وجدنا نطفة في قرارة أي ماء قليلا في أسفل واد والوجنة العظم الذي تحت الصدغ ومن ضم الواو من وجنه وجنه او كسرها وجنه جاز له الهمز البيت التاسع عشر لن يكرم الظفر المعطى وان اخذت حاشية قال الصلي كذا يرويه الناس وقرأته على ابي مالك لن يكرم الظفر المعطى وان اخذت منه الرغائب قاف وهأبى لا يكرم انتهت الحاشية به الرغائب حتى يكرم الطلب قاف يقول انما العرف يكرم والنوال يشرف متى صين طلب العافي الزائر من المطل ولم يهن ولم يبتذل بالتسويف والدفاع البيت العشرون إذا تباعدت الدنيا فمطلبها إذا توردته من شعبه كثبه يقول إذا تباعدت عنك الدنيا فاطلبها من شعبها وواديها الذي تجدها فيه أي طلب الخير من مظانه والهاء في شعبه للممدوح البيت الحادي والعشرون ردء الخلافة في الجل إذا نزلت وقيم الملك للواني ولا النصب صاد أن يقوم بالأمور فلا تتعبه لحزمه وجودة رأيه والواني المقصر والنصب التعب والردء العون البيت الثاني والعشرون جفن يعاف لذيذ النوم ناظره حاشية نافره ضاء نافره انتهت الحاشية شحا عليها حاشية نيم ودال شجا عليها انتهت الحاشية وقلب حولها يجب شحا عليها اي على الخلافة وحولها حول الخلافة للشفقة عليها فهو على حسب ذلك يصلح منها ويحامي عليها البيت الثالث والعشرون طليعة رأيه من دون بيضتها كمن تمى رابئ في الغزو منتصب الرابئ من قولهم ربأت القوم إذا كنت لهم ربيئة وهو أن تعلو مكانا مرتفعا لتنفض لهم الطريق أو تخبرهم بمن يسلكه ومنه قول الهذلي رباء شماء لا يأوي لكلتها إلا الغمام وإلا الأوب والسبل حاشيه البيت للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين الجزء الثاني صفحة سبع وثلاثين وفي اللسان مادة أوب ورباء يربأ فوقها يقول لا يدن كلتها أي رأسها أي لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب والأوب رجوع النحل والسبل القطر حين يسيل انتهت الحاشية وبيضتها يعني بيضة الخلافة والمراد بها أهل الإسلام وبيضة كل شيء معظمه وانتم أشرفا البيت الرابع والعشرون حتى إذا منطب التدبير ثاب له جيش يصارع عنه ما له لجب أي أقبلت نحوه جيوش الآراء والهاء في له للتدبير يعني من الرأي حاشية أعاد الصولي الهاء في له للتدبير كما جاء في شرح أبي زكريا هنا وقال ابن المستوفى ويجوز أن يعود الهاء في له إلى المندوح لأن الصولي جعل للتدبير رأيا والتدبير هو نفس الرأي انتهت الحاشية البيت الخامس والعشرون شعار هسمك ان عدت محاسنها اذ اسم حاسدك الابنى لها لقب الشعار ما يدعي به القوم في الحرب ليتميزوا من اعدائهم وليعرفوا اصحابهم مثل أن يقول يا لمدر ونحو ذلك وإنما قيل له شعار لأنهم يشعرون به أن يعلمون مكان المسالم من المحارب عين يقول فاسمك شعار الخلافة لأنها تحبك وتعرف موضعك وتعلم أنك ردء أي عون إذ اسم حاسدك كاللقب لها إذ كانت تبغضه ولا تسميه كما يكره الإنسان أن يذكر لقبه المكروه وكانت الألقاب في الزمان الأول لا تستعمل إلا فيما يذم ثم استعملها فيما يضعونه سمة للملوك والأمراء كقولهم سيف الدولة والظهير ونحو ذلك صاد يقول الخلافة إذا عدت محاسنها تسمت باسمك أنك وزيرها فهذا اسم لك حقا ومن سمي به سواكا فهو لقب له البيت السادس والعشرون وزير حق ووالي شرطه ورحى ديوان ملك وشيعي ومحتسب البيت السابع والعشرون كالارحبي المذكي سيره البرط والوخذ والملع والتقريب والخبب كان بعض الناس يقول لأبي تمام أنا أستحسن قول امرئ القيس وتعرف فيه من أبيه شمائل ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة ذا وجود ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صح وإذا سكر فذكر أربعة ورد عليها أربعة أصناف فلقيه أبو تمام بعد مدة فقال له أنشتني بيت يمرئ القيس وتستحسن ذكره لأربعة ورده عليهم أربعة أصناف وقد ذكرت خمسة وردت عليهم خمسة أصناف وأنشبه هذين البيتين عين والأرحبي يعني به نجيبا من الإبل منسوبا إلى أرحب وهم حي من همدان والمذكى الذي قد تمت سنه وذكاؤه يقال فرص مذكى ووحش مذكى والمرطى ضرب من العدو سهل وقل ما يستعمل في الإبل حاشيه قال ابن المستوفى لو قال أبو العلا فمجيئهما كثير في وصف سير الإبن كان أولى وهذه الألفاظ التي ذكرها أبو العلا أكثرها من أوصاف الخيل انتهى الوجه الأول